الصلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمردن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وناس أحزن عليهم وضّف جناحك للمؤمنين وقل إني أنا نذير المؤمنين. اللهم أكرمه.